يا فاطمة الكم وقفت دمعتي يومي وعدكم تنعرض خدمتي يا فاطمة يا يوم وانا ودمعتي يومي لا انت خدمتي ايش ما بال خدمان كتب اجروح بس تسوى التعب Ya Fاطمة Ya Fاطمة Ah Beydit كل شوي الكل شي Beydit كل شوي الكل شي Demna b'khidmiti jimshi Beydit keljewi L'kiljit Demna b'khidmiti jimshi Khidmat com kahaila remshi Khidmat com kahaila remshi Khidmat com Ya Fاطمة زهرة فقط أنت أم الوالدين صرتي الوالدي يا الزهرة فقط أنت أم الوالدين صرتي ويوم اجت كلمت يا أبغي المها أبغيها إنك رب الربا عسج على كل البشر قبار كل ما الخدام بتلا ما زغة عكس وادم من صيحة لك وقولهم الجمر عكس وادم من صيحة لك وقولهم يا حجة الله على الأرض والسما يا حجة الله على الأرض والسما ما يحب الله اللي ما يحب فاطمة يا حجة الله على الأرض والسماء ما حب الله المايح فاطمة قلبي بس فيكم ندد اجروح بس تزوى التعب يا فاطمة يا فاطمة يلا فدوا يا فاطمة لكم واقف دمعتي يومي أعدكم تنعروا يا فاطمة يا فاطمة من كتب اجروح بس هنا لك هنا لك من كتب اجروح بس بس وقتك يا فاطمه فاطمه كوثر والابو طه كوثر والابو طه سبحان اللي صاغها سبحان دراو العلين طاها وحيدار كفو حيدار كفو انتي شجرتي العصمة يم اجتوق في الجلمة انتي شجرتي العصمة يم اجتوق في الجلمة نعمة وجبتي النعمة وكيلهم حجا Dah tanya pengabd kamu, agihan nubtli, Rupi tuh alasamikum, anawul tuh heli, Ala mscabu, jari debti, wacih pania, ala mscabu, jari debti, wacih pania, wiyanggil agkon alker ser Minimajalis, maharida, haram, umri bel xidman, hizab, jroh pasti suatu, ya Fatima, ayah ya Fatima, elkom waqaf, dengati, yomih agit, elkom kian garut, الخدمة نكتب اجروح بسس والتعاب يسمي بسس <تصفيق> ارجع له من ايوني خاطئ ارجع له ارجع له ارجع له ارجع له ارجع له علي ترفض روح له ارجع له وليلي يكره علي ترفق وصابتش بالقلب يعرف ليه في السهل ليه في السهل ها شما قدّم أظل حاير شما قدّم بين الباب والعاشر شما قدّم أظل حاير بين الباب والعاشر والبسمار والحافر والبسمار والحافر نفسي يتجري نفسي آه طول العمر خادر وشي للكم جريح أضل طول العمر خادر وشي للكم جريح ولا دور على الشهرة شا سوي بالمديح ولا أدور على الشهر شأسوي بالمديح الدمع مني يضار زاسي للكسر والرميح للكسر والرمح يا فاطمة كون العمر ينقضي ويا المصيبة بالدمع والبجي يا فاطمة كون العمر ينقضي ويا المصيبة بالدمع والبكي الدمع أغلى من الذهب إجروح باش تسوى تعب يا فاطمة ويلا يا فاطم يلا في يا فاطمة الكم واقوم اخذ من كتب اجروح باستس والتعافيز اجروح باستس والتعافيز ميا فاطمة القريب ابو مامل محمد البطحاوي يا اياه قيلت زهرا ندفع بابج بس مار بظليح صابج يا يزهر اندفع بابك وبس ما رب ظليح صابك الموت حي دري غيابك عاشي بألين عاشي بألين ممنم صابك لحد يومه علي صعبة ترى القومه ماخذ حي لو الماخذ حي لو يرسومه, يرسومه ترى Ali naji naji zal damhau nafas tabul Husain. Ali naji naji zal damhau nafas tabul Husain. Khusyasti ale ala Jabr, yuciyah jla iwayin. Waza yarja al qazi nabtu ciyah muha utehin. Waza yarja al المغتسل من جف جاس الظليل بالمغتسل من جف جاس الظليل صيحة على السابع سما تسمع بالمغتسل من جف جاس الظليل صيحة على السابع سما تسمع جات رح زاني نصب اجروح بس تزود عبي يا فاطمة Fati-ma Yalah fadwa Ya Fati-ma El-Qum waqf dhamrti Yom ia'ad-qum ten-harov khidmati Fati-ma El-Qum waqf dhamrti Yom ia'ad-qum ten-harov khidmati Ayyya, bi'l-qidman kida Ejroh bas, asmi bi'l-qidman يا فاطمه يا فاطمه وينها ما قدره ولا اقونه ما قدره ولا اقونه نحشج ثقل يمتهنا ما قدره ولا اقونه نحشج ثقل يمتهنا وعدج تعبي عيونك جت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 على الزهراتك صدري ولا فضربت شيئك ولا ف ب... هاي لما أتم كل سنة تنبني وروح الخدم ويا فضلع تنحلي هاي لما أتم كل سنة تنبني وروح الخدم ويا فضلع تنحلي ونيل عن الشب الحاطة نلعاني الشب الحطب أجروح بس تزود التعب يا فاطمة يا فاطمة عليها يا فاطمة لكم واقف دمعتي يومي عيدكم تنعروا